وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما بدنا من دونه من شيء كَتَانِ كَتَالَنَ لَنِ نَامِن What I call the power of my feet. I'm in love. பில் ஆ